<تصفيق> يا سعادة خبريني وين رضيك يا سعادة أطلب الصبر يجيني يا حلم طول البعاد يا سعادة خبريني وين رضيك يا سعادة أطلب الصبر يجيني يا حلم طول البعاد قال وإنك في المناجم والسبايك والدراهم قال وإنك في المناجم والدراهم وثرى اللي قال وهم ما عرف ما لي مراد واثرها اللي قال وهم ما عرف ما لي مراد قالوا انت العشق كله قلت شوف العشق واهله قالوا انت العشق كله قلت شوف العشق واهله حاله العاشق مذله والذي ذل فؤاده يا سعده حاله العاشق مذله والذي ذل فؤاده ya Sade, xadberin mi? Neredir Rızk? Ya Sade, atlaba sabır öjeni. Ya hılm çaw ve قالوا رحلات المسافر يرتحل والحظ وافر قالوا رحلات المسافر يرتحل والحظ وافر يطرق قلب البلد نظافر يطرق قلب البلد نظافر قلت لكن وبتعاد يا سعد وانا بضيك يا سعد قال من زي الندينا السعادة والسكينة قال من زي الهدينا السعادة والسكينة كل وقت عايشينا كل وقت بالعبادة بس صلاته بالعبادة وين رضيك يا سعادة قلت واشهادها شهادات Altyazı